غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا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 لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب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 سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب فإنه يتوب إلى الله متابا والذين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 لتقين اماما اولائك يجزون الغرفه بما صبروا ويولقون فيها ويولقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنه مستقره ومقام قل ما يعبؤ بكم ربي لو لقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله اكبر الله